بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اله قال المراد رحمه الله تعالى افتبه الجن دان حروف المعاني السابع التنبيه سابع التنبيه وهذا التذكير بنعمة يغفل عنها التذكير بنعمه يغفل عنها المقصود به الاعلام بنعمه يغفل عن عنها المخاطب الاعلام بنعمه أو قضية يغفل عنها المخاطب المقصود بالتنبيه هنا هذا المعنى والا في التنبيه له ماذا له ثلاث تعريفات أخرى غير هذا يطلق على الاعلام مطلقا ويطلق على الاعلام ما مما الاعلام مما يعني ماذا الإعلام فائدة جديدة ويطرق على الإعلام بتفصيل ما علم اجمالا مما قبله هذه أربعة تعريفات لكن المقصود هنا ما ذكرته قال نحو الم ترى أن الله أنزل من السماء ما هذه هي الهمزة تسمى همزة تنبيه تجعل ما بعدها في حكم المثبت الذي يحتاج إلى أن يلتفت له وأن يتذكر أي قد أنزل الله من السماء ماء فانتبه إلى تذكر هذا وإلى الاستفادة من هذه النعمة وإلى شكر قائلها وإرقاع ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى والتقل مطرنا بفضل الله ورحمته قال الثامن التعجب الثامن التعجب والتعجب استعظام صفة في موصوف خرج عن نظائره خرج عن ماذا؟ عن نظائره استعظام صفة في موصوف خرج عن نظائره خرج عن نظائره هذا هو التعجب هذا هو أصل معنى التعجب ثم قد يكون التعجب عند المخلوق لخفاء الأسباب لكن التعجب صفر لله جل وعلا يكون لخروج شيء عن نظائره فقط ما علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء ما علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء الله جل وعلا نثبت له صفة التعجب بمعنى أن الله جل وعلا ان الله سبحانه وتعالى يتعجب من هذا الشيء الذي خرج عن نظائره والله جل وعلا يعلمه من قبل من بعد وأما تعجب بخفاء الأسباب هذا خاص بالمخلوق الضعيف على ما خلقته الله سبحانه وتعالى قال الله لم ترى إلى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم هذا تعجب من حالهم ألم ترى هذا أسلوب تعجب فالهمزة همزة التعجب و تجعل المعنى مثبتا اي قد رايت الذين تولوا قوما قد رايت و نظرت الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم اتسع الاستبطاء نحو الم ينير الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله و الاستبطاء هو ماذا هو تقدير البطء تقدير حصول البطء في امر الماء تقدير حصول البطء في امر ما في امر من في امر ما المقصود بامر ما امر منتظر اي امر منتظر إيجاده امر منتظر ماذا إيجاده أمر منتظر ايجاده, أمر منتظر إيجاده الم يلي الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله كان بين نزول هذه الايه وبين معاتبه الصحابه لم يكن بينها وبين اسلامهم إلا كم الا ست اشهر وقد يعني والله سبحانه وتعالى يعني عاتب عليهم يعني عدم لين قلوبهم وتاثرها بالقران نحو الا من الذين امنوا تحشا قلوبهم لذكر الله الم يعني الم يحل الاوان الم ياتي الاوان لخشوع قلوب المؤمنين لذكر الله رب العالمين نعم إن شاء الله إلى هنا سخن الله خيرًا الحمد